أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اطلقوا تَقَيَّتْ نَفَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا قرَونَ فيِي بيوتِكَُّ وَلا تَبَر وَجْنَ تَبَجَ الجهليةِ الأُول وَأَقِم الصَّلاةَ وَآاتِ الزَّكَ تَغَأَقِنَ اللهَّه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 إِ اللهَّهَ كَانَ لَيفًا خَبيرًا إِ المُسمينَ وَمُس لماتِ وَمُؤمنينَ وَمُؤناتِ وَ قتينَ وَقانتَات وَصَّاد قينَ وَصَّادِقاتٍ والصابِينَ والصابِات وَخاش عينَ وَخشعَات وَمتَصَقينَ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 وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا طَلَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لهم مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ تَضِلُّ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 وَأَن تَخْشَ فَلَمَّا طَغَى زَيْدٌ مِنْ هَذَا طَرًا زَلَجْنَا كَهَالِكِينَ لَكَيْنَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا طَغَى مِنْهُمْ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 جَاءَنَّكُم وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَقَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كثيرا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 Səhiyyətəm yəlqə olunə səlam vəəxədə ləhəm əjərəm kəriyma Yəəyyuhə nəbiyy ənə ərsəlnəkə şahidəm vəmubəşşirəm və nəzərəm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 وَلَا تُقَعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَنَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا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 وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك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 يُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُذِلُّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ وَيْتَمٍ مَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عليك ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ وَيْرَ نَاظِلِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ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 ايمانهم واتقوا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله جعل ملائكته يصلون على النبي.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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ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 لَئِن لَّن يَنْتَهِي الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ملعونين.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 لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سادتنا وكبرنا انا فاضلنا السبيل ربنا اتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اظلموا فبرأه الله منهم طال وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله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 ليجزي الذين آمنوا آمَنُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُّزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ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 ان شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَمْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا آدَمَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ الطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ مَا قَدِرْتُمْ بِالسَّرْقِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بصير قَلِيلٌ سُلَيْمَانَ نَزِيحَ غُدُهَا شَهْرٌ وَرَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسْلَنَا لَهُ عَيْنَ الْقَيْطِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ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 شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي يَشْكُرون فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَّلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَتِ الْجِنِّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ مِّن رَّبٍّ وَثَوَّر فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل مجازي إلا الكفور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 فَقالوا رَبَّناَا بَعِد بَيْنَ أَسْفَادِنَا بَظَلَنُ أَن فُسَهُم فَجِعَنَاهُ أَحادِيثَ غمَزَّقُْنَاهُ كُم مَزَّقُ إِ فِي زَالِِكَ ل آياتاتِ لِكُلِّ صَّارٍ شَكُور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 فَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ قُلِ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَلْقَوْثُونَ عِندَ رَبِّهِمْ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 وَقَا الذي نَسْتُوعفُ للَِّذين اسْتَكْ بَرُودَ الْمَكْرُ الَّْلِ وََّهَار إِذْ تَأمُرُونَ نَا أَنكْثُرَ بِ اللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَن دَدَ وَأَسَرُون النَّدَامَتَ ذَمَّا رَأعَذاَاب وَجَعَلْنَا الْأَوْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْأْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَثُوهَا إِنَّا بِمَا سئلتم به كافرون وقالوا نحن اكثر اموالا واولى دم وما نحن بمعذبين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 ربت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه هاؤلاء اياكم كانوا يعبدون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 أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال كَفَرُوا كفروا فَلَمَّا جَاءَهُم اِنَّ هَذَا اِنَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِّن كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ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 قل إن ظللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب وَلَوْ تَرَى إِذ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُ مُتَنَاوُشُونَ مِنْ مَكَانٍ دَعِيمٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقُولُونَ نَبِيل الْغَيْبِ مِمَّكَانٍ دَعِينِ رحيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍ مُرِيبٍ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 وَلَا يَغرُونَّكُمْ بِالَّهِ الغرُ إِ الشَّيطانَ لَكُمْ عَدُبّ فَتَّخِذُهُ عَدُووى إَِّ ماَا يَدَروا حِزْبَهُ لَكُونُوا مِنْ أَصحابِ السَّعير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 فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَزْهَقْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ الَّذِي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 ف اللهَّهُ خَلَقَكُم مِن تُرابٍِ سَُّ مِنّ قُْفَةٍ سَُّ جَعللَكُم أَزواجاب وَماَا تَحمِلُ مِنْ أُسَ وََل تَظر إِلَّا بِعِلمِه وَماَا يُعَّرُ مِن مُرََّدِ وَلَ من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وماَا يَْستَو البَحرانِهَا ذاَا عذب ثُراتُ سَائِغُ شَرابُهُ غَهذَا مِحُ أُجج وَم كلُِّ تَأكللونَ لَحمًَا طَدِي م تَسْتَخْجُ نَ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 ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ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 يُذهِبكُم وَيَأتِ بِخَلق جَدد وَماَا ذَلكَ على اللهَّهِ بعَزز وَلَا تَزِرُ زَِةُ مِزرَ أُخْرى وَإِن تَدْعُمُ أَثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا إِنَّنَا نُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ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 ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بنسمع من في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 Alam tara anna Allaha anzal minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi sanaratan mukhtalifan alwanuha wa min aljibali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 وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُؤْتِيَهُم أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شكور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 وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَى وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ أَنَّ آخِذَ اللَّهِ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إن لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آبا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أولادا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وَجَعلَّ مِن بَيْنِ أَدهِم سَددَّم وَمِنْ خَلفِهِم سَددَّ فَأَوْ شَينَهُم فَهُم لا يُبُصِِرُون وَسَوَ أُن عَلَيهِم أَأَن ذَرتَهُم أَملَم تُذِرهُم لا يؤمنون.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 مبين لو ضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء المرسلون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 لَن نُّمِنّ شَيْئًا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قُلْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قالوا لَقَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ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 وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ طِيلُ دُخُلُ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم